يومَ فَخُ في الصُور فَتَأتونَ أفواجَ وَفُطِحَِ السَّم أفَكَانَت أَبواب وَصَة الجِبالَ فَكَانَت سربَ إِ جَهَن م كَت مِ الرصَادَ للطغينَ مأَب لا بِثينَ لا يَذُوقُونَ فيها بَرْدًا وَلا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً أَنفُسِهِمْ فَطَائِرَةٌ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 للمتقين مفازا حدائق وآنابا وكواعب أترابا كِتَابٌ صِدْقٌ هَاطَ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلا كِذَّاباً جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ أَنتَ إِنْحِسَاباً رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ الرحمن لا يملكون منه خطابا الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملايكه صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلم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 بكم عذاب قريبا يوم ينظر المرء يوم ينظر المرء ما قدمت يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يَدَهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا ليتني كنت ترابا